أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي خايب بخشنديم هربان. الف لام ميم صاد. بالف لام ميم صاد. تخوان دريت <تصفيق> كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أم قرآننا ماكن نرى وتخوار وبوتو أي محمد صلى الله عليه وسلم كواتا ذلتنق مببتي ربي نكراني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 يروي اوابكن كللايان او شوان هيز دوس تو بيرستراوان يترمكون اي وزور كم بيردكنوا او سندها شر وشار وشكمان ويران كردوس زي اميان بوحد ده شود يان اوان لخو و فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا قالوا اننا ظالمين جاءت هاوار و نزاان هیچ نەبوو بێگەلەوەی کەدەیانوت بەڕاستی barasti کار بووین بەلە سەلەن الذيە عروسی لە إلىليه وە لە نە سەلەنە الموسلین سوێنند بەخوا بەڕاستی پرسیار دەکەین لەوانەی کە و بێگوما پرسیاریش دەکەین لە پێغەمبەرانهل نە وما کو غ وَأَمَهِتْ كَاتِبِ أَجَانَبُنَ لِيَانَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقْوَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَايَكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ كَشَانَ وَيْرَاسَ بَوَكِرَ دَوَكَانَ لَوْ رَاجَدَ دَبِيُّ جُمَانِ كِدَانِيَ ذَهَرْكَسْ كَشْرَابِ تَكَكَانِ قُرْزَبَر أَوَأَن نَّرْزُقَ آلَ رَزْقَالُ وَقَيْشْتُوا بِأَمَانَتِ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَهَرْكَس كيشراوي تاككاني سوق <تصفيق> بيت أو أنك سان يمكن كخويا يان دوران دوا وزر المن بون بخوي أوي كستميان كربان بربال جونيشان كاني إما وبدرو يان دانا. قد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلة ما تشكرون. سوين بخوا بيا جمان إما إما وما نشتزيو الجزير كل زوي وَزُورَهَا هُوَ يَجْعَلُ مَنْ تَيِدَ بُرَخْسَانَ دَنْ بَلَامْ إِذَا زُورْكَ مِنْ سُفَحْزْ جُزَارَنَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين سوند بيت بيغمان اومان بديهان او باشان شكلو شيومان تششان تاشان كلا بران نبو. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرت. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خافر موي تيبرجري كردى كسجدة نبيت كاتي فرمانم كردى. شيطان وتي من لا تاكترم ثم كمن لا اقدر دروس كردوا اود كردو. قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين خفرموي لبهش بروخوارا ثم كبودني لو بهشتد اخد بغروزن بزاني يكسر درتشو براستي طوله بلفو الرسواني قال انضرني و تيم ولت بدأ تا أو رجيز ندو دكران و قال إنك من المنظرين خاص فرموي بجمن تون مولد راوني قال فبما أغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم و تي أي بَهُوَ أَوَّكَ جُمْرَات كِرْدَمْ بِجُمَان بُوَيَان دَادَنِي شِمْلَ رِجَال رَاسْتَكِي تُودَهُ مِن بَيْن أَيْدِيهِم وَمِن وَعَن أَيْمَانِهِم وَعَن ولا تجد اكثرهم شاكرين ان جس وين بي بي غمان بو عند تم لبيش يانه واولد ولا لاي راست لاي تشي يانه او سانابي ني زور بياس طاز غزاربن قال اخرج منها مذوما مدحورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ خوافر موی درچو تيدا بلو مكراوي ودر كراوي سوين بي بيگوما هرکس شويني توكو تبالوان او بيگوما دوزخ پردكم وَيَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَوَتْمَانْ أَيْ آدَمْ تُوهَا وَسَرَكَدْ نِشْتَزَي بَهَجْبًا بُخْوَنْ لَهَرْتْسِي كَوِيشْتُ وحَسْتَانْ لَيْبُوْ بَلَامْن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 بو اوئ در خاط بويان او عيب او اورته كشاردو بيانوليان و پيوهن پروردگار تن برګيري او درخته لينه كردون مگر لبل اوئ كه دو فرشته يان لبهجدا بمانه وبهميشي وقاسمهما ماء اني لكما من النصين و سوين دي بو خادن بيقومان من لا آموش قاراني تلصوزي إيم فدل لهما بغُرور فلماذا قَشَّرَتْ بَدتَ لهما سوءَتُهما وطَفِقا يخصِّفانِ عليهما لِورقِ الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينَ سَلَنْزَام بَخَلَطَانْ دِنْ هَانِدَانْ زَاكَاتِكْ لَبَرُبُومِ أَوْ دِرَغْتَيَانْ تَشْتْ هَرْدُوْتِيَانْ عَيْبُوا و دسچي اخربدا قوشي ني خوين بگلاي درختان بهشت و پروردگار يم بنجي هر درختم Kabeğuman şeytan bu ee o düzmini çi aş kiraya Taala Rabbana zilemna anfusana Wailam tağfir lana watarhamna Lanakoonan minal khasirin Harduçyan wutyan ay parwardigar man Ey mastan man l'koma kir Zaa agar layman naburi yu mihrabani man l'gal nakayt Süren bıxwa biağuman e'ma da ziyam baran da biin. Çalıh bitiü bazıkum libağzın adud. Velekum fi al-ardı müstakarı vmetağ ilaḥin. Xwafar müibran xwara vle bahşt. وَبُوَتَنْهَي لَزَوِيدَا نِشْتَجِبُونُ وَخُوِي رَبْوَرْدُنُ وَجِيَانْ تَامَا وَيَكْ قَالَ فِيهَا تحيون وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ خواه فرموئي لزويدا دجينو لویج دادمرن لباس يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واريسو آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون أين وَيْ آدَمَ Beyguman poşak, ben buna don, ke ayı bu aurat tanıda poşe. Ve poşacı zuanu razaviş, ben buna don. Balam poşacı, tersan dıxwa u parızgarı taktru baştırak. Avı başkra hende kalebal بو اوي بير يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنَ الْحَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ أَيْنَ وَي آدَمَ بَشَيْطَان فريوتان نذات نتان خلطينه هرچوني باكو دايكتاني La hal yedä kuşak kâyan ile dâkân, bu away aybu aüreti andır bıxatun işan yamdat, barasti şeytan kuyu destekide tan binen, la zeka yak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 أتقولون على الله ما لا تعلمون وكاتك كردوية چيززور بدو ناشرينيان دكر كبروتي توافكر دن مونكيتي ديان ود لباو باپيران ما نوبو من ما والتوا. وخوا فرماني أو کردوي پيداوين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يبيقو من خوا فرمان بدو خراب ايا بدم اخوا واشتي ظلين كنايزا انه قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون بلا يار پروردگار فرمان بدات پروري داوا ولكاتي همون يجا يقدار راس روبك Vadil sohbetine havarilebken übipariston, her çönenley kmdarı o xoad dürüstlikler don bosh ya veya degren o bula iqxwa. Fereeqan hala ve fereeqan hakkı עליהםu dalahe, دسته چرن مونيك كردوا دسته چيش گومراي بسرياندا تسقا براستي اواله شيطان كان يا كر بدوستو پشتيواني خو يان لزياتي خو وواگم ان دبن كرن مونيكراون يا بني ادم خذو زينتكم من د كل مسجد وكلوا إنه لا يحب المسرفين. أين وي آدم؟ بوشاشي ذوانو رازا وتان بوش لكاتي هم ويججداء. وبخونو بخونو لويك حلالا بوتانو زيادة روي مكن بأجمان خوا زيادة روان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 بڵێ چێ ئاراایی شو جوان یەخخوای یەکانی حەرام کردووە کە خوا بۆ بەندەکانی دروستکی کردووە هەروها ڕۆزی و خۆراکە پاک و خۆشەکان چێ حەرااممی کردوون ئەی الله عليه وسلم بڵێ ئەوانە بۆ بڕوادارانە لە ژیانی دنیادا بێ بڕواانیش لە فەنای ئەواندا بەشداری دەکەن، بەڵام لە ڕۆژی دواییدا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 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بله بيگمان پروردگارم تنها او کردواني حرام كردوا كزور بدو خراپن أوانيك كاشكرانو اواني نهينين و حرام كردوا ودزدر يجيبنا حق <تصفيق> وحرام كردوا شتك بكنه ها وبش بوخوا كبلگيبو وحرام كرد وكبد مخا واشتانك بلن كنايزان ول لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدم وابو هم امتي كات شيدياري كراوه يا ابو مردنو سزاداني ماوي مردن يا سزاك يا ساتك دعانا كولو پیشيش ناكون يا بني ادم ان ما ياتي انكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أينوي آدم؟ اگر بو هات پیغمبران یک لخوتان تکانی من یم بود اخوین جا هر کس خو ی پاراست لنفرمانی خو وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَوَانِكَ بَابِ الرَّوَابِ وَبِأَتْكَانِ إِمَامَةٍ وَخَوْيَامَ بَزْلَزَانِي لِبَرَامِدٍ أَوْ آيَةَ نَدَ أوَانَهَا وَلَانِ آجِرًا أوَانَ بِهَمِشَيْتِ إِعْدَادَ مِنْ نَوَ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 قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين زاچيل وستم كارتر بستي Avana av başey boyan nusra ve duzari anda bet, hatta avkateyner dra ve kanman bojan çeshan ya den boyan, de an mrenin jian ya da çesen, pe andalim, avane ilajati kwa ewa hawarun zat ande akirden laçvan, la valam da dalim, diyar niynu un كَبِيرُ غُمانٍ أوانا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس بنع كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى دار kuvvaha jemi an, "Kaldı öxra hmlüllahım rabbana," "Kaldı öxra hmlüllahım rabbana." Hâullâi, "A zlûna fâatîhüm âzaban, قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون خفق يعني فهموا اي ولقل امته لكل بيش اي ووبون لجنو كو ادمي بتنا اقريد وزخوه هر داره دسته یک دسنا ناويه نفرين لها وبيلاني دكات هتا همو د جنبكو كود بنو يقدقرن دوای یەکانیان کەشوێن کەوتوو بوون دەربارەی پێشوەکانیان کە پێشەوا بوون دەڵێن، ئەی پەر وەرگارمان، ئەوانە ئێمەیان گمڕاکر دەتۆش لە ئاگردا دوو قات سزایان بدە، پەروەردگار دەفەروێ، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون سروكوا تاوليكرا وكان بشوين كوتو وكان ياندلين ايوش هيد زياد الرزيكتان بسر تجن بِأَيِّ أُخْرَى قَانَوِيَ بِتَانْكِرْت إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين براستي <تصفيق> أواني ببرواب بآت كان إما وخويا بجورو زل دادنا أوان الدرجاتان اسمان يا ام بوناكرينا وناسنا بهشتوا هتا حشر نتيت بكوني درزي دورمان دا ابو زوره طول لتاوان باران ده سنين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك فرش رايحا لا اجرا ولا لا سيروشا نوا لفودا وشريا لا اجرا ابوجورت تول والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأوانك بروايان هنا وكردوتاتي شان كردو. دوالة هذك عناك إن زيادة توانا يخوي. ولاني بهشتن.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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أولا دليان دابو بي داما رني لشينا ورغ درباري يكتري رباركان درون بجير كوشكو باخكانيان دا ودلين سفاز بو أو خواي كرين موني كردين بو أو رقايا كأي مهرجيس رباز راس شارزان دابوين اغخوارن مولينا كردينايا سوان بخوابي گمان لرا وكان پروردگار ما راست ينهنا وبان جيان لي ذكريب اميك او بهشت او كردو تا كاني دتان كرد وانا ادا اصحاب, الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وبهشتي كان بان دكن لدو زخيان بيغمان إيما أويك پرور دگار من بالين avayka parvartigar tan balayn peydan raz bu peygayish tan dalen bale paşan jarciyek <Sessizlik> van yanda kenefri ni xwala karam be ويبغونها عوجوهن بالآخرة كافرون. ونيب الحلاستيل ريح وادكا. أو رجاء بخوارنا رجني شامدا. لكات يقدأ أوان بإبرواب بروج دواي. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ولا نيوان يندا. بردو جا كرويك هيا بسر أعرافوا. كبرزاييا كلا نيوان بهشتود وزغدا بياوانك هن. هريكلا بهشتود وزخيكان دناسنو بهوي نشانو شوي تايباتيانوا. جاء بحاشية كان بان دكانو لبيت نسونا تناويوا بلام اوميديان هو بالثمان بس ننابي واذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين برو <تصفيق> ممان ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون واواني وان بسر اعراف و بيوان يك بان دكن كبني شاناي تايبتيان ده ده الناس ضلن كومالكاتا سودي بينغيان دن هروا خوبزلزانين بكلكتان الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون آية أوانا هجر باور دار كان هر أواننين كأول دنيادة سوين دتان دخوار كخوابر مهرباني خوي الناقات خواب هجر باور دار كان عليه بس نبهشت هزمة تام وَإِذَا وَخَمْنَا خَوْنَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَذَخِرَةَكَان بَأْغُوَاهَا لَبَهَشْتَكَان دَكَم Dallin hande aumann peyb bخشin, yand hande lo roz yek kwafe baxiwen, lo vlam yandad dallin, kwa hedu chile serbi brwayan haram kirdua. Alilladinatta kahdu dinlhom lehuu فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ أوانيك اينكي خويان كردب وسرقالي بيسودو غالتا وجياني دنيا هل خلتاندن بو أمر اوان لبير فومان دبينا وار هرچونك اوان ديداري او روجان لبير خويان بردب ولبرأ وئأت كان آميا إنكار ذكر دانيا في دانده هنا ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم منه دو ورحمة لقوم يؤمنون سؤال بخوا بأجمع آمك تابك من بوهيناون زانست وبروني شيمان كرد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 او روزیک سرنжами هر شکان بدیدت اوانی لوو پیش دبیر یا کردبودلن براستینه را و کانف الوردگار من براستیه وهتن جا آ یا امرت کا کارانک بو ایمهیت کامن بوبکن یان بقرن رینو بو دنیا کا کردوی چاک بکین نک او کرد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 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين براستيب <تصفيق> الوردقارتان أو خوايا كأسمان كانوا زويل ششر وجداد رسكردوا تاشاً خواة شوصر عرش اما ايمان ما بيتي بلامشي وكي بە تاریکایی شەو ڕۆشنایی ڕۆژدا دەخۆشێ بە پێچەوانە شەوە، ڕۆژ بە شوێن شەوەوەیە بە خێرایی و شەو بە شوێن ڕۆژەوەەیە بە خێرایی، خۆر و مانگ و ئەستێرەکانیش ژێربار کراون بن کە بەدی هێنان و فەرماندان هەر تاکو بێگەردە لە هەموو کەموو کوورەک خی پەرردگاری هەموو جیهانیان لا يحببول مععتدین دعا و نزا لە پەروەردگاران بکەن و کوروزانەوە و بهێنی ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفه وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين. خلاف كاري ما كان لزويده تأشويك خواتاكي كردوا وهاوار نذابرا بخواب ترسو بِارْصْتِي <تصفيق> مِهْرَبَانِي خْوَالَ تَكَّارَانَ وَنْزِيكَا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ التَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْخَوَيَ زَاتِكَ بَا يَكَانْ دَنَيْرِي بَمُجْدَدَرْ فَيَشْبَالَانِ رَحْمَتِي فَالْوَرْدِقَالِ حَتَّى كَاتِ Huri kursi barana wi halda girin deinerin bo ulate ci mrdu us ci bejya jabeu hura baran dabareni bahoi awawa hamu zora beru gumu miba yak darweninu dad dahenin harbu wena ya mrdu kan zindu ya nda keinawa ta'e kanawa والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون زاوي وخاتي باكو ببيت روكو شنايكي بفرماني درويت وأوي بيسو بخير دركو دالنبي لي ودرنايا أبو جورا تكاني خوما بازدكين بوغاليك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 Eve his parası tabiyekti niye bedejalo koyay? Barasti men de tercim duzari eve be sızay raji etigi gora karaj duay. Çal alma omlu qomhi inna lanarak fi zallamubin. Piyama qulani gel تولَجُمْرَائِيَ تِ أَشْكَلَ دَادَبِنِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِظَلَالٍ وَلَكِنْ يَرْسُولٌ مِنْ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ فَأَمْوِي بالكومن نراوم لانا فالوردغاري جهانيه ناوى ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون فيا مكاني فالوردغار مرادقين من بيتان واموج غاري أوي من لنا الفا وديزانم اي ونايزانن او عجبتم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون آ سترما ولها تنيامو يا خروا يقلادان فروديغرتانوا بوفيا يقلخوتان بو اوي اغادار تاكتا وبتا ترسيني وخوتا بقاريزن <تصفيق> لنا فرمان اخوا بو اوي رحم تام بي بكري كذبوه فان جيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين دواي او وبروا يا ام Oman rızga kır, harva avanşla gari daban, la kast ya keda. Taşa avaney bırwaya nbu baa tekanman, nukum man kirdnu xenkandınmanın. Barasti avaneko mali dulçveran bun. Ve ila قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون ونادم بولاية عاد براكيا كهود في <تصفيق> غمبرة فرمي أيكم بتنها خواب بارستان هتبارست رأيك تانية بيت جلو دي قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ دَسَّلَات دَارَان لَقَلَكَيْ وَتِيَانْ بَرَاسْتِي إِمَتْوَ لَجَيْلِي وَنَفَامِي دَادَ وبراسته واگمان دبن كتول دروزنان بيت قال يا قوم ليس بسفاهه ولكنني رسول من رب العالمين فرموي ايجلكم حجالون فاميق بالكو رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين يا مكاني پروردگارم به اورادقي وَمَنْ بُؤِئَ وَآمَ وَجَارِي كَرِچِي آمِينَم أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من ربكم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكرو آل الله لعلكم تفلحون آية سرت سرما ولا هاتني نجاو أموجاري لا ينبر ورد قرتنوا بوحياء جلخوتان ثابتان ترسينه وبيدي تككاني خابكنوا كاتي أيوي كربزين شين لفاجعلي نوح ولشو قلافي أيوي لوان جورة تدرس كرت خَوَاتِبِيرِ <تصفيق> تَكَوْبَهَرَكَانِ خَوَابكَ نَوَء بَؤَى وَرَزْيَاتَام بِبِ قَالُوا أَجِئْتَ لَنَاعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَتِيَان آ يَبُو أ وَهَاتُوِي بُونَاو مَن كَبَتَن هَاخ وَبَفَرِسْتِين وَوَاز بِينِين لَوَيْبَا كُ بَا پِيرَان مَن دِيَان پَرِسْتَن كَوَتَ أُس زَاي كَبَلِينت پِيدَاوِين بُونَان بِينَدِي أَغَر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 فرموی بیگومان للایان پروردگار تانه و توشتان و خشم و توری ای ایا د مقالیم لقالدا د کندرباری تنابیک ک و باو باپیران تاناو تان لبتانیک ک اخواهیت بلگه ذاكوا تساوروني بكن من أجل قالتان لتساورونا نم والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين أو سأو أو نش لقلب بمهرباني يقل ما كردن أو نش من لريشهنا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 فَذَرُوهَا تأكل في أَرْضِ الله وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وبوجل سموديش صالح بران ما النار فرمي أيجلكم خابتها ببرستن دجلو برست راويش ترتانيا بجمان مأجزة يرون تان أما حشتري خوايك معجزيك بو إيوى زالي قرن باب خواب بل وريل زبي خوادى وآزاري مدن دست بو مبن بخرافة اَغْرَوَابَ كَن تُوشي سزايهي سختو بأَذَر دَبَن وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ قصورا الْجِبَالَ بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بيربكنا ولوكاتك خوائ وجراء. بزينشين لفاش هوزي عاد. لزويدها داي مزلاندنه نشتزي كردن. لا دشتكان دا كوشي برز درز ولا شاخكان دا مالو خانو دا أتاشن. دبيربكنا ولتك جوركان إخوا.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 د دا صال دار لود برزكاني قالكي وتيان بواني لاوازو جادستكرابون اواني بروايان هينا بولنابيانا ايا تزانن كصالح روا نكرا ولا لام فر وتيان بيغمان ا بروادارين بويك صالح بي قال الذي استكبروا ان بالذي امنت به كافرون اواني خويا بزل دزالي وتيان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 وَسَرْكَشِيًا كِرْلَ فرماني پَرْوَرْدِقَارِيًا وَوَتِيًا اَي صَالَحْ او سَزَاي بَلَيْنِي هَاتِنِي بَأَيْمَدَ دَيْتِ بومان بينا دي اگر تولى پیغمبراني فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ بَهُوِي أَوَوَ بُومَ الْأَرْزَيَةِ شِبَتِ يترهمون يا لمالو خان وكان يندابون بلا شيء بيج يا نزوله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين جا صالح رويله ورجيران وازله هنان وفنمي ايج بخوا براستي ve a muzgarim kirdinu dulcuz bun botan, balam ev ve ولوطا إذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوط من النار كاتب على كيوت. سن إِو أوكار زور بدُخرَبَذَكَن إنكم كذ لا ذيهانيان الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون براستي اوب پياوان ارزو تاندش چينن لزياتي افرتان بل كو ا و دستي شي زياده روان ومن كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس براستي أوانك سانك إن كخوياً باكو تميز رادقرن فألجينا وأهله إن لم كانت من الغابرين إن جاء مخو شن كوتاني ما رزجارك دجل خزانك إيك التيات وانبو وامطرنا عليهم مطراء انظر كيف كان عاقبه المجرمين جبار انكمام بسرا باران دن بد باران مان كردن جاسير تاوان باران چون لهات والى مدينا اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 فرموی ای گلکم ب تنهاخ وا ب پرستان هیڅ پرسترا ویکتانیه بځګلو بګومان للا یم پد ور دیګر تانه وا بلګو معجزات شیرونو اشکراتان بو هات وا کوات لپیوانو چی شانته اند ریکو راست بن ولشتو أَوَيْبَاسَ كِرَاءَ تَكْرَبُ وَطَنَ أَغَرَّ إِوَإِيمَانْدَارًا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَصُدُّونَ عَنْ سبيل الله مَن آمن به عِوَجًا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولسرهموا ريقائك دامانشن ريق <تصفيق> مقرن هرشبكنو بالهلستير ريقائي خوابكن لوك سيباوري بهنا بي وبتانويد ريقائي خواب لاريو أو كاتبكنو ke ew kambun tashan kho zori kirdan de saranz budan saranja mi khirap karaan lehat اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإذا كانت هناك كثير من قبل أن تكون فيه باورياً بمندان نيردرا وكثير من قبل أن تكون هناك كثير من قبل أن حتى وَأَوْ baştirini bir yar dala. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. "Bana" diye. أو اشراف بيو معقولا ليك خويا انا لنا شوعيب دا وتيان أي شوعيب بيغمان دردكين داكاين واوانشكى هنا ولا قلتو دا لشار ياند بي بقرين وسر ايني إيما شعيب فرموي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 واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان خير الفاتحين كبت <تصفيق> لي Ravan ya bu, man begren o buna o, o bit peristiye. Mager, xoay perwordgal man biyevet. Zanistu ağadari perwordgal man Tanha fıst man baxwa basduva. Utiyan, e perwordgal man, leniwan وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون دستو أشرافي هو زكيك ببروابون وتيان شوين بخوا أقر إيوة شوين شعيب كون براستي أو كانت زيان لكوتوان خوتانن فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهمين زابهوي أواوا بملرزتش تند ليدان هموميا لما لكان يند لناوتون بجاند زول كوتن الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين اوانيك شعيبيان بدروزاني باوريان بينهينا وتياتون. وك لو ما لا ندا نبوبا وتيان نجيا بن اوانيك شعيبيان بدروزاني باوريان بينهينا فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكيف آسى على قوم كافرين إيتر شعيب رويلي ورجيران فرموي بيان أي لكم سوين بخوا براستي من بيامي برورد غارم بأي وغياندو آموش كردن دا چون بو هوزی کافر غم وخفت بخوم و ما في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ام <gülüyor> ابو هرگندو شاريك پیغمبر کرد بیت دانش توانی مان بنبوني وكم درامتي بزيان ونخوشي تالا بروارد غرب بعرين وو بشيمان ببنوا ثم بدلنا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس السائب النضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون لە دواییدا خراپە و ناخۆشیەکەمان گۆڕی بە چاکە و خۆشی، هەتا زۆر بوون و گەشەیان کرد لە باو و باپیرانمان تووشی زیان و ناخۆشی و خۆشی بوون، جار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 با وریان بهنا یو خویان به پاراسته لقد غکرا وکانی اخوا دراستی در جای برکاتی اسمان او زوی من بودا کرد نو بلان بروایه نهنا به پیغمبرکیان انجا بخوي اوغرا قانويدانكر افا امين اهل القران اي ياتيهم باسنا بياتوا وهم نائمون اي خالشي اوشارانا ترسيان نبو لويزاي ايما ين بو أو أن خوتون أو أمن أهل القرآن أي يأتهم بأسنادحون وهم يلعبون وآية خلتي أو شارنا ترسيا نبو لويك سزا إما لا تشتنقاو دالكاتك دا, دا ياريو قالتا داكن أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون جاء لبيلان إخوانة ترسانوا بيباكبون دايكاز لبيلان إخوانة ضلنيا <تصفيق> أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أَلَوْ نَشَأْ وَأَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لا يرون نبوة وبوء أواني الزويام بميرات بودمينة تو دوائتي أصوني خوانة اَغَرَّ بِمَعْنَى بَهَايَ غُنَاهَكَان يَا نَوَ دُتَارِ بَلَايَ انْدَكَين وَمُرْدَنِين بِسَرْدَلِيَانْدَا بُو أَوْي أوان نَبِيشْتَن تِلْكَ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين او شاران هندق لهوالكاني دجرنا وبوت سوند بخوا براستي بيغمبران ينبهات ببلغو نشاني رونوا بلان باور ينهنا بويكل بيج د بدريان دزاني ابو زوره خوا مودني بسردلي بيبا وما وجدنا لاكثرهم زوربي أوان ما الندي خاوني هت بيمانك بن براسي زورباي أنما دي سرپتي كرو تاوان بحر بن ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فاشان دوای اواني كباس من كردن موسى نار ببالقو معجزا كان ما نو فرعون دارو دستكي بلام اوان بنشانا كان بابروابو نوستميان كرد جابروا سرنز بدأ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين موسى فرمي أي فرعون براستي من تيغم بريكم للايان فرور دكار ذهانيانو حقيق على الله أقول على الله إلا الحق قَد جِئْتُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ واشياوا سورم كهجتيغنلهم بناوي اخوا وذقلهقو راستي براستي للايام فرد ورديغار تانوا بلغيرونو اشكرام بهناون هناون كواتنوي اسرائيل لقل من بنيرا برالله ينكلك وإليه توسانوات. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فرعونتي أجر بالجوم أجزاك هنا وموسى أو نيشان يبدأ أجرتول رأس بيجاني. فإذا هي ثعبان. مبين انت موسى غوتانا كيف ردا يكسر غوتانا كبوب بما ري تشي غوري اشكرا ونزع يده فاذا هي بيضاء اول دستي لبا خليا و لبن هنجل يودر لبر لطر دستا سيبو پرشنگدار وبابينران قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم في يوم قولان إجلي فرعون وتيان براستي أما جادوجري تشورزان يريد أي يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ديفد لخاك ولاتي ختاندرتانكات زائوفرمانرات سلا با قال أرجه وَخاه أرس في المدائن حاشرين يأتك بكل ساحر عليم. Kesane çi kokarı ve bine rabı, avşarane izzadu gerile ya, hamu zaddu geri çi şarazat boda henen. Vaja sâhretu Fir'aun, qalû innâ lana la ajran, inkunna nähnu algalibin. Zaddu geran haten bûlay Fir'aun, u tyan biyuman أَقَرَ إِمَّا سَرَكَوْتِنَ بَسَرْ مُوسَى دَهْ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِرْعَوْنُ تِيْ بَلْ خُمْدَبًا قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أن تُلْقِيَ وَإِم زادو قران وتيان أي موسى يا تو أو يا إمديها ويجين فريددين. قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعيون الناس واسترهم وجاءوا بسحر عظيم موسى وتي أو بيها ويجن İndza kate away payan bu la zadu frayanda Taw bastyan la khalak kardu Tır seyci gowrayan khas tadaliyanawa Wa zaduyeci gowrayan nuwand Wa auحayna ila Mousa an alqi asaak Fa idha hiya talqafu ma yafikun Surushman narbo Mousa Ka gowtana kat frayabda İtir yaksar aw هرتي شي جادو يدروين ين شي. هلي لوشي بوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ايتراستي درك وترون بو يوا اوانيش هر شي سحر ين كردبو بوصل بو يوا فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين هل ويدا فرعون شوينكوتواني جير خران ودورانوا باريسوا يغرانوا و ساجدين وجادوا غران همويا سجديان برغو پروردغاريان قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ساحر كان وتيان ايما بروامان هينا بفروردغاري جهانيان كفر موسى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون وتي بيش أوي باستی ئەمەفعلوا پيلانك ئو موسا نخشتان بۆ چشااولم شاردا تا دا نشتوانك لد بكن جاایی دا دەز تتان دكم لا أوقطعَ أيديك ورجكم من خلاف ثمَّ لا أصلذًاكم أجمععين س بێدەست و قاسستان ببرم إن جاسفين بغشتن هل دواسم قالوا اننا الى ربنا منقلبون وتيام بفرعون امدلني انك بولاي پروردگار ما دگرين وا وما تلقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدر وتوّفنا مسلمين. توهز رخنا يا كدل إيمانيا، زجل ويك إيم باورمان ببلج ونيشان كاني پروردگارمان هنا وكاتب ومان هات أي پروردگارمان آرامی من بسر دابری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 ئایا واز لە موسا هۆزەکەی دەێنی بۆ ئەوەی لە وڵاتدا خراپەکاری بکەن و دەست لە خۆت و پەرستراوەکانت هەڵبگرن، فێرعەونوتتی، لە موودوا کوڕەکانیان دەکوژین وبيغمان اي ماذا صلات داري قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين موسى بقلكيوت دعى يارمتي لاخواب كنوا خوراغربن بيغمان حموزوي ملچ خوايا Deydab herkesle bandşya, ve kani من قبل ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فياضر كيف تعملون. قال پیش هاتنی تو با نومن ازر دراین هر وها پاش هاتنی تو با نومن به پیغمبرایتی موسی فنموی و پروردگارتان دوجمنان تان لناو بریت و بکات و بکاتب زینشینی دوجمنکانتان لسرزوی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصِمْ من الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ سوين بخوا براستي امدارو دستي فرعون ما سزادا بوشك صالي وقات قري وكمبون ويبربومي ميوهات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 زاكاتي تاكاي انبوبها تا لا ثروتو بروبوم ديانود اما هر هي ايما شايستاي ايما بلامكاتي توشي بلا وخراپا بونايا ديانود بهو شو مي موسا او شوين كوتوان بن بيغمان او نا خوشياني بلا نا وشومو خراپا لالان موسا بلام بي وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ دَيَانْ غُطْبَ مُوسَى هَرْ مُعْجِزِيَكْ بو بو مَنْ بُو بِهَنِي بُو اوَيْجَادُو مَنْ لِيَبْ كَيْبَيْي أوَ اي مباورت فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين اوسائ مش ندمنا لا فاو كلو اسباء جورها رهاب وخفين فَتَسَن بَلْقَوْا مَؤَجِزَةَ شِيْرُونَ بُن كَسِيخُو يَنْ بَغَوْرَ زَانِي لَوَيْ كَبْر وَبْهِنَن بِيْغُمان وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عِنْدَكَ لئلك شفت عن الرج زل نؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كاتيتشش أوسزا وبلايان وتيان أي موسى لبرور دكارد بفاريو بومان وقبلني بتوداوا سوين بيجر أو بلاوسزاي سزايمان نلسلا بري. باورد بيدينينو. نوي إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ بَالَمْكَاتِ يَكْسِزَا كَمَانْ لَسَرْيَانْ لَابِرْ تَاقَيْشْتْنَ مَاوَيْ دِيَارِكْرَاوْ دَسْ بَذِي بِيمَانَكَ أَنْ هَلْ وَشَانَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ زَاتُوا لَمَانِ لِسَنْدٍ وَلَدَرِيَادَةً كَانْدَمَانٍ لَبَرَأَ وَيَأْوَانَ بَعْوَرِيَمَ بَنِشَانَكَ أَنِ إِيمَنَ بُو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 وَدَنَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اِتْلَجَ قَجَلِي فِرْعَوْن أَوْ جَلَمَ انِشْتَزَاكَر كَهَمِ شَدَتُوسِينْرَانَ وَلِلرُّجْهَلَاتِ الرُّجْآوَاي أَوْ لَا تَدَا كَفِيتُوا بَرَكَتَ مَا تَخْسَبُوا بَلَيْنِي هَرَجْوَانِي پَرْوَرْدِغَار بِتَوَاو هَاتَ دِيبُ نَوِي به <سؤال> هاي <سؤال> آرام گريانه ولسنه <سؤال> راحت يكان وروخان دمانو تكماندا <تترك> او کوشکوتلاراني فرعونو گالكهي <سؤال> درستيان <سؤال> كردبو <سؤال> هر وها او ميو ورزوبا خانك كبري انبو كردبو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن ذا نوي إسرائيل ما لو دري يا براندوا فرعون جلكيما تيدا خن كاند إن ذا توشي خلكان يبون بردام خريشي فلستني بتكان يامبون ذو جوتيان أي موسى her vakıt av parıstıvaneyi avan, çoğu iş parıstıvaykman bodağne, muşafan muy, barasti avahozet şifamın. İnna ulay mutabarum, mahum fihi ve baatilum, ma kanu yamalun. Beyjuman avana, وَهَرْتِ دَكَنَ بَطَالُهَا الْوَشَأَوَيْا قَالَ أَغْيَرَ اللَّهِ أَبِغِي كُمْ إلَيْهُ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ موسى فرمي آياتك الأخوة داوي برس تلاويش ترتان بوبكام كأوخوي رزي داون بسر ذهاني من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وبيربكنا لو اختير رزقار ما كلدن لدستو بيوندكي فرعون كاشكنداو ازاري سخت يانددان كوراني اي وياند عفرتاني اي وياند هاشتو ولو ازدادنا تاندا تاقي كنوى يجي غرب وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين si shaw beda shwi terma wa kaman tawaw kard awsa waqti didari parvardigari bu betel shwi tawaw musa baharon ibrayat tolana ugala kam كاري تاك بكوشيني ري بازي خرا بكاران مكوا ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَيْحًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ مُوسَى يَشْتَجِي وَنَغَبَ وَلَيْئِمًا وَقَرَّ وَالدِّغارُ وَتُويجِي لَقَدْ وَتِي بدبینم، پەروەردگار فەرمووی، تۆ لە دنیادا من نبینی، بەڵام سیری لای جا ئەگەر ئەو شاخە لە شوێنی خۆیدا نەجووڵە، ئەوە دوای کەمێک تۆش دەمبینی، جا کاتێ پەروەردگاری خۆی دەرخست بۆ شاخەکە، شاخەکەی ورد و هاان کرد لەگەڵ زەویدا تەختی کرد،وە موساژ زا وختي هوشي بخويدا ها تا و تا گويو فرموي پاچيو بيگردي با تو اي پروردگار به پشيماني گرامو بولات ومن يكمي بروادالانم قال يا موسى ان اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ Perwordiger fermi, ey Musa, beyoguman, من توم bjar ve vesel <Sessizlik> hamu, xal cida, b peyamekan mu ıskar dınam lagalıdır asıtoxu, kwa te awei peyn baxşıwi, tun desti <Sessizlik> peyabı gırab, valesfas guzaramba. له في الألواح كل شيء موعدته وتفصيل لكل شيء فاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ولو فات تختاندا بومان نوسي لهمو جوراباسيك تندو اموجاريو باسي هموشتك بروني كبيويستيام بيبيت كواتا موسى بتوندي بيان غرو اغادار يامبو Ferman bagel katbketti, dız begernu raftar bakan beduan teri nu çak teri ni an, beduğü ge oşwen lasnur derzuan وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ بَمْزْوَانَ لَا أَدْمُو بَرْقِرِي أَكْمَلَ نِشَانُ وَبَلْ كَانَم أوانيكَ خويان بِقَوْرَ دَادَنِينَ لِسَرْزُويدَا بنا حقنا روا او انا اقرهمو ايته معجزياك باوري بينا هينن واجر راست درز ببينن نايكن بريبازو عيني خويان واجر رقيكم راي وعيني ثود ببينن ديكن باينو ريباز بو خويان. همو امانه لبد اويك بلقوني شانكاني ايمايان بدرود زاني وَهَمِشَ بِأَجَابٌ لَيَانَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِلِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَسَانَكَ بَلْ قَوْنِ شَانَكَانِي إِمَّ يَوْمَ بَدْرُوزَانِي هَر وَهَادِداري روج دوائي كارو كردويت ساشيان بهيدز آيَةٌ أُخْرَىٰ فَانِكَدا أَنْكَرْتَ زَادَ دَرِين وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا باش رو یشتنی موسی درست یاکل لخشلوز یراکانین پیکری اوان سقط فی ایدیهم قد ضلوا قالوا "Çalı ol, illa mırhapna Rabbına ve لنا länk olna nın alıxasirin." Vaka teledesti andetu zor paşiman bunu ve ve tege iştenu bi ni an kabilegman gumrabun, u tyan suen baxwa agar parvardigan man bezeyi pe Lazianley koutwan da bin. Vadamda rjamusaa ila qoumihi gzbana asifa. Qal bi s ma xalftumuni min bagdi. Agjel tum amr rabbikum ve ما ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين جاءت موسى قراي وناوفوزكي برقو تريتي زورا موساوتي بجويرك بارستكان لدواي من تجين شيني كي فروخ رابون aya qalatankalafan man parwardigartan musa taxtakan tawratu farida wa qiji sari harun ibrai qirtu balu khoi raichesha harun wuti aykuri daykum barasti am galala wazyan kirdum nzig bubum kujan kawata dujminan pedul لجل فوز يستمكاران دادمنه الله ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين مسافر معي أي فروردگارم لخوا موبركم خوجبه وبما انخلناه مهرباني تريني همو إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين براستي أو كسانيك جوارك باريس بون دكون وادك خشم بلوارد هر به رسوایی و ذلیلی لجیان دنیا ده هر بو جوره سزایدرو هلبستان ده دین والذین السيئات ثم تابوا منها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وأوانی گناهیان کرد پاشان دوای او توبیان کردو باور یان هنا أو باور توب كردنا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون زاكاة موسى توريكين اشتوى تختكان توراتها القرتوى لَرَنُوسُ نُسراوي او تَخْتَدَى رينموني وبزي قورها بوكسان كَلَپَروردگار ياندترسن واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم رجفته قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واني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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وموسى لقى لكي خوي هلي بجار حفتا بياو بوهاتن بوجوانغ لقل ايمدا وكاتيك كبو من ارزكا داي جرتن موسى فرموي اي پر وردقارم انجربت لا لمو بيش اوانو مني شدنا ودبر aya tu hamu man la awi kajalakan man anzamiyan dawa ama tanha taqi karnaw chi khota harkasa ketbue boho ya gumraida kiet wa harkasa ketbue rein moni dakeit hartu kar badastmani kawatle man bo rahman tibka سُنكَ بَاشْتَرِينَ <تصفيق> لِأَبْغُرْدَهَ رْتُوي وَاُكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ خواهي لم يكن الدنيا دا تاكمان بوب نوسا هرو حال روج براستي ايما بولايتو غراوينة توا پروردگار فرموي سزاو آزارم دو تاري هر کسيدكم كبموهي وبزئي ورحمة شم هموش تيجي قرتوة توأ زالد وايدة أو بزئيم دنو سب وأواني باريس كارو الأخواتر او وزكاددا أوانش كبرواب بالجو نشان كان إمدينا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوانيك شوين في <تصفيق> غمبرو ندراوي نخوين دوار دكوان كلالام فرور أو كسي كنا مدار كان دبين بنو لا ينأ. لە تات و كفرمانيان کە فەرمانیان پێدەکات بەتاکە و اشتخاوينو باككانيان بو لە خراپە شتە خااوێن و پاککانیان بۆ حلاڵ دەکات و حرام دکات وبارە قرس و گرانەکانیان و ئەو کۆ و لا دبات انزا کەسانەی کە باوریان بۆ پێغەم بەرەهێنابێت و ڕێز و قدریان بۆ يا متيان دا بيتو فيشتيواني ان ليكرد او نوري ان كرد بيت كقرانه كلا قري دان الر و تخوار و اوان همو قل يا الناس رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل باراستی من پیغمبر اخوام بو او هموتان او خوایک تنهاب او او ملکاتی همو اسمان کان زوی هیت پدستر دا و یگنیه ذگلو دجیانات دمرینات کوات برواب اخواو پیغمبرکی بهنن کنراوی چی نخویند واره اویش باوری بخواو بو تکانه ا او شweni بكونو پیروی بکن ومن قوم موسى امهت يهدون بالحق وبه يعدلون ولهو زكي موسادا تاقمي تشي غورهن كارين موني خالشي راستي وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أوان ما انكر بدوان زتي روتاي سروش ما بو موسا كاتك كهوزكيد داوي آويا لك اللتين وانا كبعوتانك كبدل بردك يتردز ليه القولا دواز ذكاني. بێگومان هەر تێر و تایفە یەک جێگای آخر دنی خۆیدا زانی و هورما کربە سەبر بسریانەوە گازو هاویر دەمان بو ناردن لو رزق روز یە پا کان و ئوانە هیچ تەم یچان لە ئیمانەکەر وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِقَّةُ وقولوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّةُ وقولوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بِير بكر وكاتب وان وطراء لناو او شاره بيت المقدس نشتزيب ببن لخوارد نكاني اوى بخون لهر لايك حزتان كرد وبلين داواي اي مصرينوى قناها كان مانو لدروازي شاره وبسوجد بردن وبرونجورو او سالخرافو تاوان كانتان دبورينو دبين لأ ينددا باداش تككاران زيادة كين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. كتئوانيا كستميا كرد جوريان أو تيكبيان وترابوبا وتيشتر اَمَجْدُوَايَ اَو سَزَايك مَن نَادَ سَرَيَان لِآسْمَان وَبَهَايَ اَو وَكَبَر دَوَام سَتَمِيَان دَكَر وَاَسْأَلْهُم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سبتهم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون. وفرسياريا لب كدر باري أو شاري كلا نزيق دريائي سربو. كلا روجي شمدا دس دريجيا ذكرت. تونك لو كاتدا نهنج كانيان ذهات. لروجي شم كانيان دا بدر كوتوي بسر آووا. وروجيا كشم نبوايا نهنج كانيان بو ندهات. وَإِذْ قَالَتْ تقيما كردن و چون كه مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا د إِلَى رَبِّكُمْ قالت يَتَّقُونَ منهم لمتعذون قوما لاهم اهلكهم او قالوا كات بۆی ئامۆژگاری komal دەکەن کەخواوا لە ناوییان دەبات، یان بە سزایەکی سەخت سزاایان ta وتیان تا لای پەروەردگاران بەهانە و ئۆزربێ وبَلْ كَأَنَّ أوانَ الاخْوَابِ تَرَسَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ إِنَّ زَكَاةَ أَوْ يَبِئَ أَمْوَاجَارِ كِرَابُونَ لَبِيرِيَانتُ أواني برغريان ذكر الخراب وتاوان رزكار مان كردن اوان شكا استميا كر سزا مان دان بسزا شي زور خراب بهوي دچوني الله فرمان اخوا فلمعتوا مما له عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسين جكاتي خيبون لاوي قد غكر ابو برغري وتن بِبَنَة مَيْمُونَة يدور خراوي بين رخ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وأي محمد صلى الله عليه وسلم birb karavakati parvardigar-i raighe andu daibaj uskay anda swen bebeguman deneri boyan taroj duayi kasane kaszaytundu badi ampe barasti parvardigar-i tolay barasti le khushbu mehraban وبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وأوان مان لسر زويدا بسن كومل يكدا بشكر هنديشيان شاكا كارن وهنديشيان وگ اوان نبون وتاقيما كردنه وبسن دهاتا كو خوشيو بسن خوشي, وبتندها خرابونا خوشي بأميدي أويب بقرين وبو لا إخوان فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيقصر لنا وإي أتيم عرض مثله يأخذون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 كلو بلي حرام أم دنيائيا هل بجار ودان ود بأجمن إما عافو دكرين لكات يقدر أجر بويام بيت كلو بلي شيء وقت باس كرا وري دقن آية ليان ور نجيرا وبيوز نكرة ولا سريان بايمان للتوراة كبدم خوا وهذ نلين بيت جل راستي أوي للتوراة هبو خندويا نتوء وروج دوائيو دس كوتي أو روجات ساكتلوا باشترفوا أواني كخوة باريزو لخواترسا هشتاجيرنابن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وأواني بتنديد اسدقرن بتوراة ووپيراويدكن ونواجا كان يام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 کاتێک کەچێوی تورمان بەرز کردەوە بەسەیاندا، وەکوو هەورێک سێبەرێک بوو، وەلاییان وابوو کە دەکەوێت بەسەیاندا پەیمان وت، ئەوەی کە پەیمانداون بەتوندی بیگرن و ئەوەی تێیدا لە ئامۆژگاری و حکم بەردەوام بل كوب ابن فارس كاره وناس واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم كنا عن هذا غافلين وكاته كپردگار د ور ديګار دوري ګرد لپشتي ادم يكان وتون وكانيان وكردني بصرف آي من پد ور ديګاري اي ونيم لولام داوتيان بلا شايتي مان دا تانالين لاروجي دوايدا تقولوا إن ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ياناوكوب لين بيقمان باو بافيران من هاو بشيان بريار داوالا بيش ايموا وايمش وتو نويدواي اوامبوين ذِكْرُ الْآيَاتِ لَنَا وَمَا انْتَبَهَ بِفَرُخٍ رَكَارَان كُرْدِيَانَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَبَوْجُرَ نِشَانَكَانِ إِخْوَارُونَ دَكَيْنَا بَلْ كُبِرُوا حَقَّ بَقَرَيْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتيناه آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا أن من سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وأي محمد صلى الله عليه وسلم بخنروا بسريان داء هوال أو كسيك نشان كان خومن بيبخشى كتي خويل دار نيو درتول فرمان خوا إن شيطان دواي كوت بهي أوا. بو بيك لقمريان ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه الهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر بما نوست آيابو آياتانا بل ايمان برزد بلام أو خوي نوسان بزاوية وو دوائي آرزو خوي كوت نموني أو وق أو ساقع اگر لي بدأتو داري كيت زمان اللي درديني و وازي شيل بحيني هر زمان دردهني او صفاتنا نموني او كساني كنشان كان اميان بدرو دانا دي او داستان و چيرو كان باز بكا تابس نوا بخوايان داو بير بكا نوا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بدو خراپا ve ne otir o ki o kesane kennisane kani e meyan bedr odana, awana hamişas temyan lıxoyandeker. May yehdi Allahu, fahu almuhtedi, vmay yudli, fəulāik hmu alxaşiron. Her kesfarın moni bkat, her aurın moni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 أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون. وسُئِلَ بخوا براسِي درست ما كردو بود وذخ زوج لزنوكو آدمي ضلي أنهى بلام بي تيناقن لراسِي وثاني أنهى حقي بينابينن وجري حقي بينابيستن أوانَ وقْعَ أَجَلُهُ بجر خراب ترو جمرات رن لأجل هر أوانا بآجيان وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هرب أخا وكان جا ئێوەش بە و ناوانەبانگو هاواری لێ بکەن، واز بهێن و نرخ دامەێن بۆ ئەوانەی کە لە ناوەکانی خوادا گۆڕان و لادان دەکەن بە زوویی تۆڵی ئەوەی دەیان کرد لێیان دەسند دێ و می منەن رَنْمُونِ خَلْقَ دَكَنْ بَأَيِّنِ رَأَسَتُ دَادُ وَرِيْشِ فِي دَكَنٍ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَوَانِينِ شَانَ كَانِ آمَانٍ بَدْرُ وَدَانَ وَرَدُوَرَدَنِ زِيَّانَ بَجَوْرِهِ كَخْوَيشٍ بَخْوَى النَّازِنَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ مَا وَيَجْمُو وَلَطِيَان دَمْ بَرَسْتِي بِلَانِ مِنْ زُرْفِ تَوْبَهِزَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنٍّ إِنْ هُوَ Kahır kayan şuanvari şeyti piyonya, ou tanhat el senereci aşkılaya bu eva. Awa lam ya zru fi mleku ti s <fruitressed> <Hayır>. با اي حديث بعده يؤمنون اي اوان النار لو ملك قورف رواني لاسمان كانوا زويدا هيا ولو شتان اخاي قور درستي كردون ولواني نزيق ببيتوا كوتايجيانان جابه تقسيق لباش قران بروادينن من يضلل الله فلا هادي له وَيَدْرُهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ هركس خوا گومرای بکات بتاوانی کردوی خراپی او هجری بر خوا وازيان لدينت لگومرای ويا خيبوني خو ياندا بخون يسالونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي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 قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد صلى الله عليه وسلم في سيارة لدك أن لباري روجي دوائي وكيدت بلا زانيني أوتنها لا لاي دقار ما هيدس كسنات وانيكات كي آشكرابكات جغل ابرور دقار هاتنی قیامەت بۆ ئاسمانەکان و زەویش گران و قورە نایەت بەسەرتانا لە نکاودان نبێت لە تۆ دەپرسن وەک ئەوەی کە تۆ لە هاتنی ڕۆژی دوایی ئاگادار بی الله عليه ووسلم بڵێ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل من خاوني هيت و زيان يگنين بوخوم مگر اوي خواب يوي اگر من ناد يار يكانم خير و خوشي زورم بدزدهينا وهيت خرابو زياني كم بيندگيي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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ خوا أو ذاتيك أيوي دروس کردو لأيكس كآدم هل خوي هاوسري بديهنا تال لاي بحسيتا وآرام بقري زاكاتيك فياوك لقل هاو سركي زود بو باري سوچي سشي بربو in calasar amsik par yama wa yaktifari zakake skake qurz bu jinu merde ka herdul khafa parana wa swend be agar to mandale be guman laspas guzarand <Tanallah> Allah, Balam katık, mendalişit açıp eden, cenha obşi eti ambo xwadana, lawey ke pey dabun, xwala ve berzu bılan tırak ha obşi ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون واوبتو بارستراوان ناتوان يرمتي يتيان بدن هر وهاناتوان يرمتي تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون؟ وأجر إوى أوان بانج بكن بوري راست شوين تان ناكون بوى إوى يكسانة تبانج يام بكن يام بيدنجبن؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ براستي أوانيك اواني ايوه هاوارو داوايان لیدکن جگل اخوا أوانيش بنده اكن وك خوتان ديبانگو هاواريان لیبکن با والامتان بدنوا ويستکانتان بجيبهنن اگر ايوه رازگون ألهم أرجل يمشون بها أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ آية أو أنا نبي وقف قاتيان هي Yan destyan he, kadaştı de pe boşenen, yan tağ yan he, kapey bebiinen, yan jöe yan he, kapey Ay Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, bile, banjiha o başakantan bken, taşa nxşe o pilanım bordanenu, mualati şemeden.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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَأَغْرَبَان جَمْب كَنْبُورَيْ قَيْرَاس أَوَان نَابِسْتَن وَوَادِ زَانِي بُوتُو دَرْوَانَن لَكَاتِك دَأَوَان هِيت نَابِينَن خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ دَزْب تاووشيبكا فرمانيج بدباتاكا وتاكا كارانو رو ورجرا لنا فامان نزانان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم دراستي هد او بي سريزانايا ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون براستي اواني اخوانا باريس كاربون كاتك خطر ووسوسه شان للشيطان بيبغاد يا دي اخوادك نوخوان بيردك ويتوا جاء كتوفر برتاويا روشند بيتاوا راستي دوزنه واخوانهم يمدونهم في الغيث مما لا يقصرون وابر الشيطان كان يارمتيان ددن لقمراي وازناهن بقمرا كالدنيان لم تأتهم بآية قالوا بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من الرّبي هذا بصائر من الرّبيكم وهدا ورحمة لقوم يؤمنون وهركاتك وحيدواب كويت آت شامبونهني دانوت بوتي الأخوات ورتشنا خيد بوخود هلينا بستي Ay Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, bley bayguman, men herşeyini avdek oğm, kellelän parvardıgar, mu sıruş da krebom, am Kur'anı bertararışunu balgelelleän parvardıgar tanıwo, reynmuni ve nişan dero, mihrebani ve bezeyi xoaya. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَكَأَتَكَ قُرْآنٌ فِيهَا دَبِجُ وَيْلٌ لِّبَغَرِنُ بَيَدَن جِيشبَن بو اي اخوا مهرباني واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ولذل درون دلو الدايادى بالوردغارد بكا بطارانا وترسو بي موى بابي اويدنك بارزبكيتاو لبارباياني وداماو دمي اواراندا ولا بآقايان مبا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون براستي أو فرشتانيك خۆ بەەزل نازانن لە پەرستنی ئەودا، وە هەەمی شەستایشی دەکەن کوڕنوشی بۆ دەبەن و